أحد عشر استمع إلى الكلمات والجمل الآتية وتأمل معانيها عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة سبع وعشرون هذه العمارة كبيرة فيها سبع وعشرون شقة أربع وثلاثون جاءت أربع وثلاثون طالبة من أوروبا اثنان وأربعون رقم لوحة مدينة قونيا اثنان وأربعون تسعة وخمسون يعيش هنا تسعة وخمسون ساكنا معا ستة وستون ستة زائد ستون يساوي ستة وستون خمسة وسبعون يسافر خمسة وسبعون مسافرا في الطائرة واحد وثمانون في تركيا واحدة وثمانون مدينة تسع وتسعون إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة مئة في كل سنبلة مئة حبة